Bismillahirrahmanirrahim. Banavi khway bakhshande mihraban. Hamim wal kitabil mubin. Bahamim dakhwendra tawa khwazana trbwataki. Swend bam Quran runkara waya. Inna ناهُ في ليلة مبارركة إ كنا منذرين براستي ئما أمقرآمان لاششيبييروز دا ناردو تخواارى بجمان يفرق كل أمر حكيم أمر من ع دينا اننا كنا مغسلين فرمانيك لالان ايما وا براستي من ربك إنه هو السميع العليم كرحمتك لالان پروردگار تو سريزانايا رب السماوات والأرض وما بينهما إنكم امقنين فر ور دیګاری اسمان کانو زوی و هر اگر ایماندار راستقینن لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب ابائکم الاولین Perverdikari ev ve perverdikari baba piyadeş ve kantana. Belhüm fi şeki yelgabun. Belam awan lduzliy guman da gemu gal teden. Fabtakib همو آدمی دادگره و اما سخته رب نكشف عن العذاب انا مؤمنون ای پروردگار من ام سزای من لسر لاب براستی اما باور دارین لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبین چون تم خوارد بنو آموجگاری وردگرن Kaba rastî peygamberi çi ronu aşkrayan bu hatwa Thumma tawallewu anhu wa qaluu muallamun majnun La pashan jwayan peynadaw Wawutyan firkrayawechi şehtah Inna kashifu العذاbi qalilan inna kum aaidun Beguman bu mawey çi kam anbalayla da bine بِغُمان اي ودا قارينو بوبيبا وري يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون راجادت طلاماري تشي بهزو هر غورين بودبين براستي اي متولد سنين لكافرن ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء رسول كريم Sünen bıxwa barasti de peş eman gelir fırgaun mantaki kirdewo peyğamberiçi barazi anbohat. An adu iley eğbade Allahı, inni l-kum resulun amin. Peyvten k-bandkani bıxwa ve tabni İsrail وَأَلَّا كباراستي من اللَّهِ إِنِّي امينو باور مُبِينٍ بوناويوا والا تعلو على الله اني اتيكم مِنْ مبين وخوتان ببرزو گور مزان لبدان برخوادا بيغمان من بلقون نشاني وبيجمان من فنادا قرمبر پروردگار خوم پروردگار ایوا لویک ایوا بربادانم بکن وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون واگر با ورن پینا هنن او با زم لبین نخرافم دربار مکن فدع ربه انها اولئ قوم مجرمون انتهوار لپروردگار کردوتی براستي أمان قليش تاوان بارن فأسر بعباد ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون أو ساحي وتراء بندكان بشوبرة ثم براستي فرعونك ملكي دوتان دكان ودرياك بآرامي وأولاب Begumann awana sarbazani çi khinçen rau da binteyda Kam tarakoo min jannati un waruyun Sandaha yanba zihhej labakhatu kaniyaw Wazururin wa maqamin karim Wa kushtu kaloo zew mawai çakoo khos Wa narmatin kanoo fiha fakihin. ونازو نعمتي زور اوانتي ايداد جانو رايان د كذلك واورثناها قوما اخرين هر بم جورا ام خوشماندا بغلي چيتر فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين جان اسمانو نزوي نګريا بويان ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين سوين بخوا براستين وي إسرائيل مان رزقار كلا سزاير لفرعون بئغمان فيراون خو بزرزان چیلس نور در صوب ولقد اختضناهم على علم على العالمين واتيناهم واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين سوان بخوا براستینوی اسرائيل مان هل بجاد بسر خلچی سردمی خو یاندا بپی زنیاری خو مان وَمُعْجِزَةٌ وَبَلَغَ الزَّوْنُ مِنْ پِدَان كَبُو از مونى اشكرا بس بيت إِنَّ هَؤُلَاءِ لا يَقُولُونَ إِنِّي إِلَّا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ بَرَاستي هر بو يكم زردمرين إحتر زندونا كرينوا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إن كنتم صادقين. ديباو باپيران منزيندوب زندوب كانوا بيان هن نو بو دنيا اگر اي و راز دكن اهم خير ام قوم تبع من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين اي اوانه سكن يا گلي تبعي پادشاه يمن اواني لپیش يان وبون هميان مان لناو برت تاوان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ودلست ما نکرد واسمان كانو زوي اويلني وان ياندا داب هدو قالتا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون هر دچيان مان بدينه هنا ومغربراستي بلان زور بيان نازانن إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين بيغمان روشي ديا کردنوي حقو بطال كاتي همو يانا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون روشيك هز دوستي نتواني كم ترين سود بغيني با خوي ويارمتيج نادرين إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم مقر كسي خواه رحمي في أبكات براستي تنهى خواه بدا صلاة مهربانا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم باقمان درخت جخنموت خوراة تاوانبارا كل المهل يغلي في البطنك غلي الحميم وكفخ التيرون زيتون لناوس ككان دا دكلي هروكو كلاني آوي يكذار خذوه فعتلوه إلى سواي الجحيم أو كافر بيجرنو بتنديرتشن ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم فأشان بيرجن بسرسري دا هنده لآگرو آوی زور گرم ذق إنك أنت العزيز الكريم پيد ودريت بيچه براستي توب دا برزي قال تي بي ذكري إن هذا ما كنتم به تمترون بي قمان أما أوسزايا إيه وقمان تان ليهبو. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعون براستي باريس كان لشويني چي بيويو آرام دان. لناوبه خاتو نزيك كان يلبسون من سودسوا واستبرقهم متقابلين. لا أوريش من ناسكو أستورد روبرو يختريد كذلك وزوجناه بحور العين. يروها تيجاني تاو جوردا كينها وسريان. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لو بهش تدا هموجرمي ويقدا وادكن. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا بهش دا هرجيز مردناتجن. زجل مردني وإخوال السزايد وزخبار راستوني فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم أما بخشش على لايم حرورد جارتوا آ أوي سركو تنيزور جورة فإنما يسألناه برسانك لعلهم يتذكرون ذا براس تي أم قرآن لسر زماني تو آ سان بو بوأوي بيرب كنوا فاغتقب إنهم مغتقبون إثرتو تساوروان با بيغمان